مَن هُوَ فِي هُنَا جِيك إِذَا جليلاً إذا الليل أرخى علي السدول دعوني أنادي مولاً جليلاً, مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدول نظرت اليك بقلب ذليل لارجو به يا اله القبول دعونا ننادي مولا جليلا جليلا ذليل اخضع علينا السدول مولا جليلا اذا الليل اعطى علينا السودون <سرق> لك الحمد والمجد والكبرياء وانت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وَأَنتَ الإله الَّذِي لَمْ يَزَلْ حَمِيدًا كَرِيمًا عَظِيمًا جَلِيلًا دعونا نناجي مولا جليلاً اِذَا اللَّيْلُ أَرْخَ عَلَيْنَا دعونا إذا الليل أرخى علينا السدولة توميت الآنام وتحيي العظامة وتنشي الخلائق جيلا فجيلا توميت الآنام وتحي العظامة وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول دعونا نوناكي بغلا جليلا إذا الليل دعونا ننادي مولانا جليلا إذا الليل أوطى علينا السودان حبيب القلوب يغفر الذنوب دوار العيون بات قيل الجهلان حبيب القلوب يغفر. دوار العيوب تقيل الجهولا وتعطي الجزيلا وتولي الجميلا وتأخذه من ذا وذا وذاك القليلا لا نناجي مولا جليلا مولا الجليل نو اطفى علينا السدود خزا اين وجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل خزا اين لا تنقضي بخيلة دعونا ننجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول